يا فوز من نال الشهادة صادقا دمح الذنوب إذا الدماء تقطروا وإذا الزهور تعطرت بعبيرها مسكن تفوح جرحهم وتعطروا وحواصل الطير المناعم مسكان أرواحهم فيها تعيش وتعوروا ولهم منازل في الجنان وصحبة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضاهم وسيشفعون لأهرهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة في القبر لا لن يسألوا أو يقهروا ما ما تمنى بخلف الصن سيرو غيدات الكحيات واشمروا ان الذين تقطعت اوصلهم في الذي شجوا بالحاده ليصوروا متمشطات ضمن العيض يوم يلحمهم وعلى المفار يقفروا اسيت النشام يرجون لو كانوا اشجت المن لما Ya ru til kalma kari mutur sharu wa idhal ilahu du'a wa qala sanum قالوا نريد العودة للدنيا لكي نلقى الشهادة في الورى ونكرر فامضوا بجد من مجيد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شد سروج مطيهم كبول شدت والنجاء مضمروا وتذكروا أم لَجَزِيرَةَ إِخْوَتِهِمْ تَرَكُوا النَّعِيمَ إِلَى جِهَادِ وَغَدَرُوا تَرَكُوا النِّسَاءَ وَأَهْلَهُمْ وَدِيَارَهُمْ إِلَّا هِيَ وَقَتَحُوا الشِّعَابَ وَكَبَرُوا وَسَأَلُوا لَوْلَا الرُّسُ فِي كَيْفَ صَمَدُهُمْ وَسَأَلُوا أَنَّ كَيْفَ الْمَعَاقِلَ anjabat wasiwa hum min kulli qitrin qad saru yamnu bi imanin wasidqi azimatin ahraraha saru wa lam yataqataru wandkur bi ladarrafi dahini wa shamana minhal ashawisul waqa qad shamaru minhum qadun دَعْوَاهُمْ مَا غَيَّرُوا وَإِلَى تِلْكَ الْعَاقِلَةِ دَعْوَةٌ وَإِلَى الَّذِينَ تَجَاهَلُوا يُحَذِّرُ شِدُّ الرِّيحِ إِلَى الْجِهَادِ عَسَى أَن تُغْتَنَمُوا فِيهِ <صفيق> أَوْ أَن تُصْرَفُوا وَعَسَى أَن تَهُيبُوا أَعْدَاءَكُمْ فَانقُرْسُوا هوني ادو تداعصا وتجهزوا يا اخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتاخروا قوموا لحي على الجهاد فانه عز إذا ما فوز من استجيب ومفخر الفوز لنا يا فوزمن لا شفه جتا Mis kuntuf mis kuntuf izo ina mutat tahujira tahujira mis